يا الله يا كاتب جميع المقادير يا غفر سيات عبدك اليتام ترزق عبادك بالمطر والتباشير وفص دار وكل من صاه دار الشمال اللي سكم بهما نعير رفح وما حوله من شعاب وهضاب وسميت يوم تدمع شخاتير الليل الحزوم من الفرح تلبس خضاب وفي من غيظه يجي عجلي ومغير حتيت وشح في محيرها بجلباب ويطيب كيف الشيح بين النواوين ونبت الخزا ما يرتكز عقبال اجداد ونبت الخزا ما يرتكز عقبال اجداد يا الله يا كاتب جميع المقادير يا غفر سيات عبدك لياتام ترزق عبادك بالمطر والتباشير وخص داريا وكلي من صاب وراع الغنام يفرح براع المغاتير والعشب من حيل لشعب تنصاب ما بينهم حسد وجيه المسافير أردها من ليلة المساير يجذاب على الشحم ومعزكرة المباهر وقولتها لا ينطح بها فوج الأجناب وقولتها ينطح بها فوج جميع المقادير يا غفر سيات عبدك لياتام ترزق عبادك بالمطر والتباشير وخص دار ياد وكل من صالح هذا هوى قلب همومه مزابير الهم في صدرهم عمر ولا شاب شفي مع الخلفات عشر معاشير لو قارها مش في فلاني بمرتاب كأن أخذا في وسط صدري مشاور شافي على شفاه واحد من أقرار كن أخذ في وسط صدري مشاوير شافي على شفاه واحد من أقرار يا الله يا كاتب جميع المقادير يا ظفر سيات عبدك لياتام ترزق عبادك بالمطر والتباشير وفصد رياد وكل من صالح